فَلَنَا مَا سَمِعَتْ بِمَكْرِ نَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَاعْتَدَتْهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاعِدَةٍ مِنْهُنَّ شِكْيَنَهُ وَقَالَتْ تُخْرِجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ اينه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله ما ذا بشر ان هذا الا ملك كريم قالت فذلك الذي لعمتنني فيه ولا قادر او التو عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من القاصرين قال ربي السجن احب الي من يُونُنِي إِلَيْهِ وَإِذَا تَصَرَّفَ عَنِّي كَيْدُهُمْ نَصْبُ إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْ كَيْدِهِمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَذَهَبَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَىٰ نِيَاعِصُرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي يَا أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَلَن يَأْتِيَكُم مَّطْعَمٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَٰلِكُم مِّن مَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنَّكَ رَفَعْتَ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ الآخِرَةُ هُمْ كَافِرُونَ